لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ أَوْ مَثَلُ ثُلُثٍ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نِعْمَةً فُواصِلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلَا تُلْ اَشَكُرْ لَنِعْمَةِ رَبِّكَ إِن كُنْتَ مُؤْمِنًا فَارْزُقْهُمْ مِنْ فَضْلِكَ وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّرْفُقًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكْتُمُ الْخَلْفَ هُنَا دِرْيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَثْقُوا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِن موطنهم نار وسيصلون عيران يحيطون به اولابكم في الذكر مثل حظ الانثيين فان كل نساؤ انثو قتلثنين فله ترث ما ترك وان كان واحده فله النصف و لابويه كل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له و له فان لم يكن له ولد و ورث ابواه فله الثلث فان كان له اخوه فرث منه السدس من بعد الوصيه نفعا فريضة من الله إن الله